بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وكم نحن سعيدون والله أنا والشباب الذين معي بهذا اللقاء المتجدد معكم وننكتمكم أننا ننتظر هذه الجمعة وهذه الساعة أو الساعة ونص التي نلتقي بها معكم ننتظرها والله بفاءة الشوق إليكم لأجل لقائكم والحديث إليكم وكنا نود في الحقيقة أن نكون في جلسة مباشرة في مجلس واحد تستمعون ونستمع إليكم ليس عبر الفضاء إنما مباشرة لتكون القلوب أقرب لكن الله عز وجل يفسر لنا هذا السبيل فسلكنا من خلال هذا البث الفضاء فنسر الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم بما نقول ونتعلم أنا أرحب بكم حقيقة هم مسرور جدا بهذا اللقاء أبناء تعرفونهم طبعا الذين هم فرسان هذا اللقاء أجزام الله خير وهم الذين حقيقة يعني يشجعونني كثيرا عبر تحضيرهم معي واتصالاتهم ابن عبد الرحمن وأفادي وياسر وصلى الله تعالى الجميع التوفيق أيها الأحبة الكرام كلمتنا اليوم عن الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء وجميع الفرائض فرضت في الأرض عن الفريضة الوحيدة التي لم يرسل الله تعالى بها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ربنا سبحانه وتعالى في علاه هو الذي وجه بها محمد صلى الله عليه وسلم عن الفريضة التي هي أول أمر يوجه إلى الإنسان عندما يعقل في الحياة أول أمر لا يقال له زكي صم حج وإنما يؤمر بهذه الفريضة عن الفريضة التي أول عقوبة تتع على الإنسان عقوبة على خطأ أو على ترك واجب هي عقوبة عليها ما يعاقب أو يضرب لأنه لم يزكي أو لم يصم أو لم يحج إنما يضرب لترك هذه العبادة بنص النبي عليه الصلاة والسلام عن الفريضة التي يعلق قلب الإنسان بها منذ أن يخرج من بطن أمه. وآخر ما يفعل للإنسان قبل أن يدفن في قبره عن الفريضة التي هي التي يكشف الله تعالى بها الكربة عن جميع الناس يوم القيامة ليس فقط عن المؤمنين والمسلمين بل عن جميع الخلائق المسلمين والكفار تكشف الكربة عنهم يوم القيامة وينزل ربنا عز وجل فصل القضاء بهذه الفريضة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لها هذه الفريضة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة هذه الفريضة هي التي سجهد عمر وطعن وهو يفعلها رضي الله عنه وسجهد علي رضي الله تعالى عنه وهو يفعلها هذه الفريضة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها, يكررها وهو يموت ويرددها حتى فاضت روحه إلى باريها ما هي هذه الفريضة ما هي البصمة التي يمكن أن نفعلها نحن أن نعطيها ليست القضية فقط أن نتكلم عن عن فضلها وعن وجوب فعلها إنما ما هي البصمة التي نستطيع أن نفعلها نحن في هذه الفريضة تعالوا إلى هذا التقرير الصغير حول هذه الفريضة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بسمة هي قرية عيون الموحدين وموعد لقاء محبين إنها الصلاة عمود الإسلام ومفتاح دار السلام أفضل ما يقدمه العبد أمامه وأول ما يسأل عنه يوم القيامة إنها الصلاة صلة بين العبد في الأرض والرب في السماء من حفظها حفظ دينة ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع بها ختم النبي عليه الصلاة والسلام حياته وفيها قضى أجمل أوقاته تعالوا لنضع فيها بصمتنا ونسجل كلمتنا بصمة في الصلاة كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك بسم الله الرحمن الرحيم نعم سنتكلم عن الصلاة هذه العبادة التي فرضها الله تعالى في السماء هذه العبادة التي جعلها الله تعالى الحبلة بينه وبين عباده هذه العبادة التي أمرنا الله تعالى بطرقها والوقوف بين يدي الله تعالى فيها خمسة مرات في اليوم والليلة هذه العبادة التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرددها يقول عند موته هذاء والصلاة وما ملكت أيمانكم والصلاة والصلاة هذه العبادة التي إذا وقعت الكربة على الناس يوم القيامة واشتاقوا رغبوا في أن يبصل الله تعالى بينهم القضاء لما يطول عليهم الأمر ويشتد عليهم الكرب فيمضي ربنا عز وجل ويقترب نحو العرش وماذا يفعل يسجد بين يدي الله تعالى ويفتح الله تعالى عليه من المحامد والثناء ما لم يفتح على أحد من قبل ثم يقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول الله أم أمتي إنما كشفت بهذه الصلاة طبعا الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبداً إلا في إحتحالتين إما الموت وإما الجنون عجيب طيب لو كان الإنسان مقعدا يصلي وهو مقعد لو كان مشلولا لا يتحرك إلا رأسه يصلي برأسه لو كان ما يتحرك إلا ظهره يصلي لو كان الرأس ما يتحرك يصلي بعينه يصلي بقلبه لا تسقط ما دام أن عنده عقل يجب عليه أن يصلي لو قال أنا لا أستطيع أن توضأ نقول له تيمم قال لك حتى تيمم من عندي مشكلة وحساسية في الجلد ما أستطيع أن أتيمم نقول له صلي من غير فيام ومن غير وضوء انوي الوضوء على حالك لكن المهم ألا تتركها ابدا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة قال فان صلحت نظر في باقي عمله اذا كان عنده ذكاء عنده بناء مساجد كفالة ايتام بر إذا اذا الصلاة مضبوطة ينظر في باقي عمله قال عليه الصلاة والسلام وان فسدت لم ينظر في باقي عمله بمعنى لو جاء الانسان باعمال صالحات لكنه جاء إلى الحبل بينه وبين رب العالمين وقطعه، فإنه لا يقبلون هذا العمل أبدا. الله عزوجل يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين العبد وبين الكفر أو الشرك إيش ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقط كفر. اغسل يدك منه. هذا الذي يأتي الحبل بينه وبين الله تعالى ويقطعه هذا اغسل يدك منه. طبعا الصلاة يجب قبلها أن يتوضى الإنسان ونحن نحتاج حقيقة أن نضع مع إخوتنا عددا من البصمات منها أولا تعليم الناس الوضوء ألا تلاحظون أحيانا في المساجد بعض الناس في أتي لا يبلغ وضوءه إلى جميع الأماكن أحيانا لا يحسن الوضوء لا يحسن المضمضة لا يحسن الاستنشاق، لا يعم وجهه بجميع بالغسل نحتاج أن نضع بصمة تتعلق بالوضوء، تتعلق بالصلاة نفسها وكيفيتها، تتعلق أيضاً بالأخطاء التي تقع من الناس في الصلاة. قبل نسمع إليكم يا شباب وأنا مشتاق والله نسمع الفائدة منكم. دعونا يلخوا نأخذ عرضا يثيراً قصيرا يتعلق بكيفية الوضوء حتى إن كان الإنسان يعني عنده شيء من الخلل فيه أو ما شابه ذلك لعلنا ننبه على ذلك. طبعا الواجب على الإنسان أرجم الإخوة أن يظهروا الشرايح معنا. الواجب على الإنسان طبعا الصلاة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل الله تعالى له الأرض مسجدا وطهورا هنا ناس يصلون في طائرة لما حضرتهم الصلاة وكذلك في الشريحة الأخرى هؤلاء يصلون على الثلج وهذا حضرته الصلاة وهو في جوف البحر فصلى وهو تاجد انظروا إلى أنبوبة الأكسجين, الأكسجين فوق ظهره نعم كذلك هؤلاء يصلون في محطة في قطار وهؤلاء أدركتهم الصلاة صلاة الجمعة وحاولوا أن يصلوا حتى في الشوارع انظر إلى قامتها في كل مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كذلك الصلاة في أي مكان سواء كان الإنسان نعمل بعدها سواء كان الإنسان حتى في يعني انظر إلى هؤلاء الطلاب المكسنين مع شدة الزحام لم يجدوا إلا أن يصلوا على الجدار يعني هذا الجدار اليسير ومع ذلك صفوا عليه هذا المظهر حقيقة من المظاهر الشرعية للصلاة مع كثرة المسلمين يعني اللي بعده يا شباب انظر كذلك الى من يصلون في السفينة على الجسر يصلون يصلي في ال الصحراء وعلى الجبال إلى هذا الصير الذي يصلي إلى الشيخ الكبير المقصود أيها الأخوات أن هذه الصلاة ينبغي أنها تقام في كل وقت وأن يفعل الإنسان دائما كيفية الوضوء هي معنا أيضا يعني, ام يعني ام الإنسان إذا تعلمها وأفقن وضوءه بلا شك أنه يستطيع أن يخبر الناس بكيفية الوضوء قبل أن نستمع إلى أبنائي تعالوا ننظر أيضا في عرض آخر الوضوء أول شيء الإنسان يقول بسم الله ثم يغسل يديه يغسل الكفين إلى الرسل يغسل الكفين إلى الرسل نعم ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق يعني يأخذ كفا واحدا يجعله في فمه وفي أنفه في الوقت نفسه فيمضمض في فمه ويخرجه ثم يستنفر يعني يخرج ما في في أنفه من من أدا نظفه هذا الماء يخرجه بيده اليسرى النضضة والسنشق ثم بعد ذلك يغسل وجهه وحدود الوجه والأكارم ترونها الآن ما بين منابي شعر الرأس في الأعلى إلى منحدر من الذقن واللحين الأسفل ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا كله يجب على الإنسان أن يغسله في أثناء وضوءه نعم كذلك بعدما يغسل وجهه وإن كان له لحية خلّلها يأخذ كبا من ماء ويخلل به لحيته. ثم بعد ذلك يغسل اليدين يأخذ من الماء ويغسل اليد حتى يصل بها إلى المرفق بحيث أنه يدخل يده نفسها في الغسل بعض الناس يغسل المرفق فقط إلى الغسل يجب أن يغسلها كلها حتى يغطي بها حتى يصل اليد نفسها يبدأ باليونة ثم اليسرى ثم بعد ذلك يمسح رأسه يبدأ بالمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى مقدم رأسه مرة أخرى ثم يمسح الأذنين إما أن يدخل السبابتين في الأذنين ويغسل ما وراءها أو أن يدخل الإبهام ويغسل ما وراءه. المقصود أن يمسح الأذنين يذهب بيديه ويعود بالنسبة للمرأة ننبه على شيء قبل أن نتكلم عن الرجلين المرأة التي لها شعر مسدول فإنها لا يجب عليها أن تغسل السدل أن تمسح المسدول كله وإنما تمسح فقط تمسح من الأعلى من أول الشعر إلى الخلف ثم تعود ملافقة يدها بشعرها لكن الشعر المنسدل لا يجب عليها أن بعد ذلك يغفل الرجلين كما تقدم في الصورة قبل قليل وإلى الكعبين طبعا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار العقب هو الذي في الصورة الثانية انظروا كيف يحرص على أن يغسل الرجل من الخلف أيضا حتى يتأكد أن الماء وصلها تماما وأن يخلل الأصابع أيضا أن يأتي إلى أصابع رجلين ويخللها بخنصر يده اليسرى إذا تيسر له مثل ذلك هذا يريخه الأخوات ما يتعلق عموما بالوضوء وكيفيته سيأتي معنا إن شاء الله تعالى خلال هذه الحلقة شرح الصلاة كيف تكون وكذلك شرح بعض الأخطاء التي تقع من إنساني في صلاته. آم... نعم أنا مشتاق للسماع منكم. تفضل عبد الرحمة. الله. الله يبارك فيك إن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شهد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلم كثيرا إلى يوم الدين. أذكر مقولا للإمام أحمد بن حنبل قال إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. الله أكبر. وإنما رغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. الله فاعرف يا عبد الله. واحضر أن تلق الله عز وجل وليس للإسلام قدر عندك قدر الإسلام في قلبك هو قدر الصلاة في قلبك الصلاة هي خط الاتصال ما بين العبد وما بين الله عز وجل ما سر هذا الاتصال لماذا هذا الاتصال لماذا خمس لوات في هذا اليوم الروح ذكرناك في حلقة سابقة أن أن الأقل يتغذى على العلم وأن وأن الجسد يتغذى على الطعام والشراب وأن القلب تغذى على الحب والعاطف والمشاعر وإلى آخرهم. أما الروح فليس لها إلى الله عز وجل. وليس لها إلا معرفة الله عز وجل. ولا يمكن لشخص أن يعرف الله عز وجل وهو لا يصلي. أو وهو لا يخشى حتى في صلاته. فهو عندما يصلي لما يطعم هذه الروح. ومن أهمية هذا الأمر أن الله عز وجل جعل لك خمس مواد في اليوم حتى تطعم هذه الروح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد هذا المبدأ أنه فعلا أنه كالجائع يقول إذا صلى أحدكم فليتم ركوع ولا ينقر ولا ينقر سجوده إنما مثل ذلك كمثل الجائع يأكل التمره والتمرتين هل يغنيان عنه هذا يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فكلنا بحاجة لن نغذي أرواحنا ماذا يحدث إذا لم نغذي هذه الأرواح ستنتشر المشاكل انظروا إلى الشخص الذي لا يصليه نفسه ضيقة مستعد للعراق، مستعد للشر مستعد. تجد أنه في ضيق في صدره كبير ضميره في الأمور وفي الخير قليل جدا ففضل الله عز وجل علينا في الصلاح عظيم صدقت أنا أؤيد كلامك عبد الرحمن قبل أن ننتقل للشباب لما ذكرت أنه مكتئب وأنه غذاء الروح جاءني مرة واحد من الشباب صلى معي في المسجد لما خرجت فإذا هو ينتظرني وجئت سلمت عليه قال يا شيخ أنا متضايق أريدك أن تقرأ عليه يعني رقية شرعية أنا عادة لا أركرك يا شرعي حولهم على بعض الأخوة قلت لكن ما الذي تشعر به عندك مشكلة معينة قال يا شيخ أنا علي ضيق لو يوزع على أهل الرياض كفاهم كلهم ثم انفجر يبكي عمره 24 سنة طالب في الجامعة وابن تجار يعني لما قال لي هو ابن من عرفته أباه أبوه واحد من كبار المسؤولين وولد منعم يعني يعني سيارة آخر مديل وفلوث وقصر كل هذا سبحان الله لم يحقق له السعادة ثم ذكر لي قال أنا عندي علاقات البنات أنا عندي كذا وكذا ومع ذلك يا شيخ عندي ضيق عندي ضيق عندي ضيق وبدأ يبكي ضيق في صدره يكاد أن أن يقتل أن يموت أول سؤال قلت له صلي لا ما أصلي ما أصلي قلت ليش ما تصلي ليش ماذا تعالى الله بك لتترك الصلاة ماذا بينك وبين الله عداوة ليش ما تصلي قال ما, أدري ما... قلت ما تصلي أبد قال والله إذا أحرجت كان عندنا يعني عزومة وكذا وصلى مع بعد صليت على غير طهارة خرجت معهم للمسجد أدركت آخر ركعتين وسلمت يعني حتى ما أتم الصلاة هذه صلاتي قلت من متى قال والله أنا من تسع سنوات على هذا الحال قلت أعوذ بالله من تسع سنوات قاطع العلاقة بينك بالرب العالم وتريد أن تعيش سعيدا والله ما تسعد لا ببنات ولا بشرب كما تشرب خمر ولا ولا بنظر حرام ولا والله ما يسعدك إلا أن تطمئن روحك للصلاح أريدك الآن أسبوع كامل تصلي في المسجد تماما في الصف الأول وتعالي يوم الثلاثاء القادم والله يا جماعة جاء يوم الثلاثاء القادم كأني أراه الآن ينتظرني في نفس المكان أنا نسيته صراحة فرما خرجت فإذا هو ينتظرني أول ما رأىني قال الله يجزيك شير والله يا شيخ إني في سعادة ما ذقتها منذ تسع سنوات طبعا الرجل لما استعمل نفسه فيما خلق له هو خلق للعبادة مثل هذا الكأس خلق ليشرب فيه الماء لا يمكن أن نستعمل هذا الكأس للكتابة صح لأنه خلق لشيء معين لا يمكن أن نستعمل بدلا عن الحذاء لا يمكن أن نستعمل بدلا عن نظارة هو خلق لشيء معين تستعمل فيما خلق له لو وضعت هذا الكأس بدل القدر على النار ينكسر لو أردت أن تستعمل حذاء ينكسر لي فيما خلقت له فذلك أنت إنما خلقت لعبادة الله تعالى إذا جئت إلى جسدك وروحك واستعملتها في غير ما خلقت له لن تتحقق لك السعادة التي كتبها الله عز وجل لك. في بعض الأشخاص بيوصلني فقط طبعا الناس اللي بيسفلوا وبيلتزموا بالصلاة شقين، ناس يريدون فقط إسقاط الإثم لأن خلتهم عليا يتم، أحسن. فيوميًا هو بيحافظ على خمس صلوات وبيحصل الفجر وكذا بس إسقاط الإثم، وفي ناس وهم قليل جدا اللي بيصلي للراحة يجد متعة ويجد بقية، فا إيش تقول يا أبو إبراهيمان للناس اللي تصلي فقط وتحافظ على الصلوات الخمس من أجل إسقاط الإثم؟ والله يا أخي إن أبي الله السلام كان يقول أرجن بها يا بلال يجد راحة فيها، وكان يقول جعلت قر سعيني الصلاح تقر عيني وتطمئن نفسي لما أصلي كيف يجد الإنسان هاللذة يجده في الحقيقة بحرصه على أسباب الخشوع نحن سنتكلم إن شاء الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى إحسان الوضوء قبل ذلك تنويع الآيات فيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى بعد فاصل في الكلام على أسباب الخشوع في الصلاح نسمع من فادي انا كنت بعلق يعني نفس الموضوع يعني في مشكلة الشباب اللي كنا جالسين نتناقش أنا واثنين اصحابي على مشكلة الشباب اللي هم يكونوا جائعين الصلاة وفجأة يرجعونها الموقف معين أو حدث معين وبعد فترة ليوم بيصلوا ويقطع مرتين الصلاة. فإحنا كنا نتكلم عن المشكلة هذه إنه الشباب يعني ايش المشكلة فيهم ليش بيقطعوا الصلاة يعني بيقطعوها بعد ما يرجعو لها المشكلة إن مثلا هم أخذوها في البداية ان هم كانوا بينصلي بينصلي بينصلي وبعدين خلاص انتهى الموضوع ولا إنه أفضل إن يأخدوها مثلاً شوية شوية حبه حبه يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جميل فادي والله حقيقة هذه هذه مشكلة أيضا بعضهم تجدها تجد أنه يعني ربما يكون قابل على ويحصل موقف يموت واحد من زملاء ينجو هو من حادث ما شابه ذلك ثم يعود إلى فترة لكن المشكلة أنه لا يزال مع أصحابه التاركين للصلاة مع أصحاب الذين يعني هم تاركون للصلاة وبالتالي هم لا يشجعونه أبدا على الصلاة لكن من أول ما يجب عليه إما أن يؤثر فيهم وأجعلهم يصلون أو أقول يا شباب هذي فراكبيني وبينكم أنا أريد ناس تشجعوني على الصلاة وعلى الدين أولا يجب مثلا يسوي زي ما زي ما سوى الولد معك يعني هو جاء يعني لما عيبه يمثل عن تعبان راح سأل من الشيخ من الشيخ أحسن. يعني راح يستفسر من من أهل العلم أو يشرح مشكلته عند أحد أي عند واحد متخصص هو هذا اللي سيفيدنا هو اللي حيقدر يفيدنا في الموضوع هذا لكن مثلا انت لي بعد كذا حتكطع هذه حتصير مشكلة فعلا يعني وتصير مستفد شي ياسر هجم علينا الفاصل ولا أنا من زمان انت, انت غايب الحلقة الماضية المفروض لان سوي لك عقاب نوقفك وترفع يد وتنزل يد لكن عاد عشان خاطر مشاهدين أيها الأخوة فاصل قصير إن شاء الله سمنعود إليكم معنا أيضا شرح لكيفية الصلاة معنا عدد من الواجبات معنا أيضا صور لبعض الإخوة ذهبوا إلى البر وجاؤوا إلى ناس لا يعرفون الصلاة والوضوء وبدأوا يعلمونهم هذه الصلاة والوضوء معنا استطلاع سألنا بعض الشباب أيضا عن فلا تذهبوا بعيدا معنا نحن نعود إليكم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام عن طرة عيون الموحدين وعن ارتباطهم رب العالمين عن الصلاة نستمع إلى ابن ياسر صد لي ياسر شيء بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نحن الصلاة أحسن في البداية كما كما ذكرنا صلة مباشرة او اتصال مباشر أحسن. بين العبد وربه سلحة. يعني خلينا نتصور لو مجرد تصور كيف الشخص بي بيجلس بين يد الله وبين يد الله وفترة من الفترة إني بيخاطب الله بال والادعاء يعني من ضمن عناصر الصلاة أحسن. اللي هي عبادة أحسن أي بين يدي لله مباشرة بدون أي وصفة في الصلاة وكما ذاته أبكر علماء الطاقة في حركة الصلاة السجود الركوع تفريغ شحنات, شحنات في, في, وكارضرية وكارضرية في, في السجود الواحد يسجد يضع جميعا على الأرض تفريغ للشحنات السلبية الهدف اللي في الرأس هذا والتعب يذهب يذهب فه هذا سر الراحة محطة. اللي غير الدعاء غير ذكرك للقران في مناجاتك لرب العاجيب طبعا غير انه من ضمن الدعاء اللي نقوله نشكي الى الله ومو منا ولا ما نطمح اليك في الحياة محطة. ممتاز طبعا في كتاب اسمها الصلاة واثرها في الصحة وممكن يوجد في الانترنت انا اشتريته قديما يعني يتكلم لماذا كان الركوع بهذه الطريقة ولماذا الركوع صار ثلاث مرات سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم سبحان ربي. بحيث أنها تقدر مثلا بثلاث ثواني لماذا تظل هكذا لمدة ثلاث ثواني ثم ترفع لمدة ثلاث ثواني ثم عمل مقاييس يعني مبنية على تجارب طبية كيف أن الدم والدماغ وحركة الدم في الشرايين وضخ القلب لهذا الدم مثلا السجود بل ذكر أيضا أنه مفيد في كثير من يعني الأعضاء فيما يتعلق بروماتيزم، فيما يتعلق بالجلطة وغير <تصفيق> ذلك. لذلك سبحان الله يعني ربط النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الصحة وما بين الاكل من الصلاة. لما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه جاء الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ثم قال وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد يا أخي لا تظن أن الله تعالى قال صلوا الفجر مثلا الساعة خمس والظهر السعف رعش هكذا اعتباطا عدثا تعالى الله وجل عن دار فعلوة كبيرة لا يمكن رب العالمين ان يأمر بها الا لحكمة سواء نحن عرفنا هذه الحكمة او لم نعرفها لكن في حكمة ربانية لماذا المغرب صار قريب من العشاء لماذا العصر منهي عن الصلاة بعد العصر الى المغرب ما يجوز تصلي إلا إذا كان لضرورة إنسان فأتى الصلاة، إنسان تذكر أنه صلى على غير طهارة، إنسان دخل إلى المسجد وأراد أن يصلحه المسجد، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء ما شابه ذلك. لكن الأصل إنك ما تصلي. لماذا نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها؟ في حكم رباني ان لا يسجد في هذا الوقت. صحيح. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشمس تطلع بين قرن الشيطان. لكن لو نظرت لوجدت أيضا أن في حكم تتعلق ببدل الإنسان ونفسه. لذلك يا أخي كنت سأقول شيئا. لذلك لو تأملت وجدت أن العبادات التي لها تأثير عظيم لا يجعلها رب العالمين على أمه دون أمة بل كل الأمم خذ مثلا ذكر الله عز وجل زكريا فقال سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم ماذا يفعل يصلي في المحراب مريم يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نسرك ما يعبد آباؤنا إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء موسى يقول الله تعالى له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة, الصلاة لذكر محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا يقول الله تعالى له وأمر أهلك بإيش بالصلاة والصبر عليها ليش يا أخي كل الأنبياء صلاة صلاة صلاة ليش لأن من حفظها حفظها دينا الجواب معروف ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع إذا رأيت الإنسان يضيع صلاته اغسل يدك من اعرف أنه كما قال الله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الذي يأتي الحبل اللي بينه وبين رب العالمين ويقطعه اعلم أن خلاص خلاص انتهى موضوع تتسلط عليه الشياطين تماما المشكلة يا جماعة ان الناس اليوم عندهم تفريط في الصلاة انا مرة لقيت محاضرة في ثانوية بين يدي الف طالب. قلت يا شباب تكلمت عن الصلاة ثم قلت يا شباب خلونا صريحين من منكم اليوم صلى الفجر في المسجد الطالب والله يا جماعة لما عديت اللي رفعوا ايديهم قلت خلونا صريحين يعني لن اعاقب احدا ولا خلونا صريحين فلم يرفع إلا إثنى عشر طالبا فقط أيديهم هؤلاء اللي صلوا في المسجد من بين ألف طالب طيب هؤلاء اللي صلوا في المسجد أفرض أن الذين صلوا في البيت مثلا يصلوا مئتين معقول سمم ما صلوا الفجر العجيب أني لما خرجت اتصل بي بعد ساعتين وثلاث الوكيل في المدرسة يشكرني عن المحاضرة ثم قال تدري ما الذي حصل يا شيخ بعدما خرجت قلت نعم قال جاء لما أمرنا الطلاب بالخروج المحاضرة كانت في المصلى المصلى المدرسة لما قلنا للطلاب يلا ذهبوا إلى فصولكم قام طالب وصلى ثم قال طالب ثاني وصل ثم اجتمع أكثر من 15 طالب وصلوا قلت أنت تصلوا ماذا ما أذن الظهر قالوا والله نصلي الفجر ما صلي الفجر وتوبنا الآن يقول ثم جاءني طالب وطرق علي الباب وفتحت له قال إذن لي إلى البيت قلت لماذا قال أنا ما صليت الفجر قلت طيب صلي قال لا أنا على جنابه يحتاج إني أغتسل يقول فأذنت له يقول بعد قليل جاءني طالب آخر قال أبغى البيت قلت ليش قال والله أغتسل قلت إنا لله هذه صارت لعب فأرسلت واحد من المدرسين وأحضر مناشف مناشف غسيل يقول وضعت عندي أربعة وخمس كلما جاء طالب قال أنا جنابه قلت صدر أغتسل في المدرسة وصلي عندنا الشاهد يقول مجموعة قاموا وصلوا هؤلاء إذا ما صلوا من, من أول اليوم دل على أننا نحتاج حقيقة إلى أن نتكلم مع الناس عن الصلاة معنا أيها الأحبة الكرام التطلع أيضا قاموا به الإخوة زام الله خير في القناة سألوا بعض الناس عن الصلاة وما يتعلق بها أن نخرج جيتم ونعود إليكم بإذن الله أنا كنا لمو مصر لا أصلي كل يوم قل يوم فجر أصلي هذا شوق العام ماضي لنا سيارة بكت صلع وقت هذا ممكن إثنين مره ثلاثة مره لا شو حمد الله فلي أو صليه. يا رسول الله الحمد لله كل يوم بصلى فجر ما معنى غصى في الفجر كل الفجر هنا في البست الله يصلي مطارق يمكن مرتين ثلاثة من شاء الله مره ومرتين والله الحمد لله ولا مره أقول كثير مره كده مره مرتين بس إذا مره مره فلا مرات ممكن يكون يدي مرة. والله ما صليت الفجر في المسجد مرة. طول الشهر كام. رسال الله أن يغفر لنا إن شاء الله. ضع متى؟ ضع عشان نوم كنوا. يمكن ما يسخن. أول ليلة يشرب النجلي ربع الصبح. إيه. هالليل. ها؟ هالليل. وين يسخن؟ ولا في ولا في الكرة. صحيح. والله غالبا الناس يعني تعرف ده الزمان في الزمان برامج الشهر. ينام نروح على الصلاة. بس في ناس يرتقي بتعب نهيل متعب أنا بتصلي على طول. خير قالوا سحرانين والله ما قدر يقوم الصلاة في الفجر راحت عليهم لاما يعني. بس ال هذه يعني القوة إيمانية الإنسان إذا النبي صلى الله عليه وسلم تبعا يعني والقرآن الكريم أيضا يحرصه الله وعلى سلواتهم يحافظون فهذا وخاصة بالنسبة صلاة الفجر القرآن يقول. إن القرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر لها أهمية، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر الجماعة في طول اليوم يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى، وإذا مات بنفس اليوم دخل الجنة إن شاء الله. إذا كان في مخافة الله في قلوب الناس هذا الفرق، إن كان في قلوب الناس مخافة الله بتلج بتجد المسجد ممتلئ. ولكن التقصير من الناس عارف كيف النساء أصبح فيهم ما يفقون فساط الفجر وهي فيها جائزة كبيرة كن بينهم كن في جوهم ضع بصمتك بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة طبعا الإخوة سألوا يعني بعض الناس حول ما يتعلق بالصلاة والناس تتنوع ما يتعلق بإدراكهم لصلاة الفجر مع الجماعة وعدم إدراكهم لها نحن إن شاء الله تعالى عندنا حلقة أخرى عن حملة عن صلاة الفجر وكيف نستطيع أن نملأ المساجد في صلاة الفجر كما تمتل المساجد في الصلاة الأخرى بل كما تمتلئ في صلاة الجمعة وتذكرون لما كنا نتكلم عن غزة لما أوردنا كلام أحد اليهود لما قال لن تغلبونا حتى تكون صفوفكم في صلاة الفجر مثل صفوفكم في صلاة الجمعة يعني إذا امتلأت مساجدكم بالمصلين عندها تستطيعون أن, يعني أن تغلبونا أريد أن أسمع عليك عبد الرحمن لكن دعنا نأخذ شيئا يتعلق بشرح كيفية الصلاة حتى لو كان الإنسان عنده شيء من الخلل فيها ينتبه إليه العجيب أن يأتي رسائل أحيانا على هاتفي يشرحون يقولون يا شيخ اشرح لنا كيف نصلي فيبدو أننا نحتاج إلى هذا أول شيء جماعة يقف الإنسان أمام القبلة ويرفع يديه حذوى أذنيه أو حذما وينكبيه ويقول الله أكبر مصلي نعم يضع يديه على صدره يضع اليمنى على اليسرى ويضعها على صدره وعظام الصدر معروفة هي ما بين اتصالها من عند تحت العنق الى اتصالها من فوق البطن. يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى نعم هذا الرجل المرأة ثم بعد ذلك يقرأ طبعا الفاتحة يقرأ على السفتاح والفاتحة وسورة قطيرة ثم يقول الله أكبر ويركع والركوع يكون بهذه الصورة الناس يخطئون في الركوع أخطاء تتأتي معنا إن شاء الله تعالى يخطئون أخطاء إما أن يخفض رأسه كثيرا أو يرفع أحيانا لا بد أن يكون الركوع هكذا زاوية قائمة كما ترون يكون الإنسان يعني فعلا لو وضع على ظهره إناء من سك نعم ثم بعد ذلك يرفع من الركوع طبعا يقول سمع الله ربنا حمد ربنا والك الحمد يضعي على القدر ثم يقول الله أكبر ويسجد السجود الذي ترونه الآن يضع ركبتيه ثم يضع يديه وينصب رجليه من الخلف. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى شرحها بصورة أكبر. ينصب رجليه من الخلف وهو تاج. نعم. ثم بعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى يجلس وينصب رجليه كما أنتم ترون. الآن ينصب رجله اليمنى. شوفوا يعني في صورة جانبية وهناك صورة أخرى ينصبها بهذه الطريقة. ينصب رجله القدمه اليمنى ويقعد على اليسار. هذا أيضا عند التورك إذا كانت الصلاة رباعية فيها تشهدان أو كانت الصلاة ثلاثية فيها تشهدان أيضا فإنه في التشهد الأخير يسن له أن يجلس متوركا وذلك أن ينصب قدمه اليمنى وأن يدخل رجله قدمه اليسرى تحت الساق الأيمن لأن إذا نصبت اليمنى سيرتفع الساق طبيعي فتدخل يد قدمك اليسرى تحته هذا أيضا صورة أخرى للتورك نعم. بعد ذلك إذا انتهى من قراءة التشهد كاملا يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طبعا الناس يقول أخوات يحتاجون, يحتاجون دائما إلى من يعلمهم الصلاة والمشكلة أن عدد من الناس فعلا يجهلون مثل هذه الصلاة وربما أنك يعني تجد أنه كما ذكرنا سابقا لا يحفظ الفاتحة أحيانا لا يضبط ركوعه لا يضبط سجوده ربما أحيانا لخبط فيما يتعلق بقراءته وما شابه ذلك أحيانا بعض النساء إذا صلت مع الجماعة وفاتتها ركعة أو ركعتان لا تدري كيف تتم أحيانا ويقع عندها شيء من الخلل في مثل هذه الصلاة بعض الأخوة جزائهم الله خير قبل البرنامج ذهبوا إلى بعض القرى والبوادي وتذكرون لما تكلمنا عن نشر الخير لما اتصل بنا الشيخ أحمد الحمدان رئيس مركز الدعوة وقال إننا في قرية تبعد سبعين كيلو عن مكة سألنا بعض الناس كيف تصلي فقال ما أعلمتم ما قالوا لكيف تصلي قال توجه للشام وقول الله أكبر الله أكبر توجه للشام الأخ على القبلة الأولى قبل أن تحول. لا يزال إلى بيت المقدس. يعني ما بعد عرف من القبلة حولت إلى المسجد الحرام. يقتوجه للشام وقال الله أكبر. الله أكبر وخلاص. أنا صليت. يقول هؤلاء في قرى على لسبعين كيلو في البر عن مكة المكرمة. فما بارك يا أخي لما تذهب إلى إلى أقوام آخرين ربما يكونوا في أماكن يعني أبعد. الأخوة أيضا ذهبوا وعلموا ناسا الصلاة والوضوء. نأخذ يعني صورا لهم يسيرا وهم يعلمون الناس. ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى في الستوديو. نعم، طبعا هؤلاء أيها الأخوة ذهبوا إلى بعض الأماكن في أحيانا مساجد أحيانا ينصبون لهم خيام كما ترون عمود الخيمة ينصبون لهم الخيام وفي الغالب أنهم يشرحون لهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة ويوزعون في الغالب عليهم أيضا بعض الصدقات مثل الرز الطحين السكر وما شابه ذلك وهم يعلمونهم كيفية ذلك الناس انظر على اختلافهم كبارا وصغارا الكل الآن يستمع إلى هذا الشرح المتعلق بكيفية الوضوء وكيفية الصلاة وأنا كاد أجزم أنه ربما أنه لم يأتي أحد قبل الإخوة يعلمهم لأنهم تفاجأوا أنهم أمام أو ناس يعني انظر الآن إلى هذا الإناء فيهما وهو الآن يشرح لهم يعني عمليا هذا واحد يتوضأ الآن أمامهم يعلمهم كيفية الوضوء انظر أيضا هم الأخوة يذهبون إلى بعض ال ال الوديان وبعض الأماكن التي ربما يكون فيها شيء من الجهل انظر إلى فضل الماء الذي بجانبه وإبريق الماء وهو يتوضأ أمامهم لأجل أن يعلمهم كيفية الوضوء هذا ليس عيبا أن الإنسان يتعلم أو يعلم الناس كيفية الوضوء أيضا هناك مقطع آخر لهم وهم يعلمونهم الصلاة على الأخوة يعرضونه لنا أيضا في كيفية تعليم الناس الصلاة طبعا هم الآن يعني يعلمونهم أيضا السنن المتعلقة بالوضوء يعلمونهم أيضا نواقض الوضوء كيف أن الإنسان لو أحدث أو كذا انتقض وضوءه واحتاج إلى أن يعيد وضوءه أيضا مرة أخرى يستمعون إليهم أيضا إلى أسئلتهم المتعلقة بالوضوما شابه ذلك مثل هذه الطريقة العملية النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وصلى أمام أصحابه فلما أراد أن يسجد تأخر وسجد يعلم أصحابه عمليا كيف تصلون ليس أيضا يا أخي أبو هرير رضي الله تعالى عنه قام أمام بعض التابعين وقال لا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام وصلى ليعلمهم كيف الركوع كيف السجود السنن التي يفعله الإنسان مالك بن الحويرة رضي الله تعالى عنه أيضا قام أمامهم وقال لا أصلي أن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمهم أيضا كيفية الصلاة أيضا الآن الشيخ أيضا زال خير ذهب انظر كيف يعلمهم كيفية الجلوس انظر كيف وضع أحدهم على الطاولة ويعلمهم كيفية الجلوس في التشاهد وبين, السجد وبين السجدتين بأن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى طبعا هذه والأخوات سنة يعني لو أن الإنسان لم يفعله لم يفعله صلاته صحيحة عموما ليست باطلة لكن المقصود أنه ينبغي له أن يفعله تقرب من الله سبحانه وتعالى انظر كيف ينصب هذه الأصابع ويجلس على رجله قدمه اليسرى ليس عيبا حقيقة أن الإنسان أمام أهله يجلس يعلمهم كيفية الصلاة المدرس من غد يدخل أمام طلابه يقول يا شباب تعالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتمون يصلي تعالوا نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبلا شك أنك عندما تعلم الناس مثل هذه السنة كلما صلى أحد مثل هذه الصلاة أجرت على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى نعم يا عبد الرحمن نستمع إليك طيب كان في فعاليات لسبوع الماضي عن المعاقين فقلت المعاق ليس هو الذي يجلس على الكرسي أو الذي نام على السرير الأبيض المعاق والمعاق في تفكيره المعاق في همته، المعاق في طموحه هذا هو المعاق وهذا هو الممنوع والمعاق في همه لما نسأل شخصاً يقول الصلاة في الفجر يقولك لا هذا معاق في همه ممنوع في همه وضعيف في همته. وعلى سيرة الهمة الخليفة عبد الملك بن مروان رأى أعرابي قد هام حباً في جارية فسدع هذا الأعرابي وقال له تتمن أن تكون الخليفة وتموت الأم يقصد الجارية مم. قال لا فاستغرب الخليفة وقال لما قال تموت الأمة وستضيع الأمة <تصفيق> <تصفيق> الله أهلا همتك كلها مع هذه المرأة مع هذه المرأة فأراد حول. أن يعرف إيش هستمامات إيش طموح هذا الرجل مم. قال ما تتمنى قال أتمنى العافية قال ثم ماذا قال رزق في ديعه يأتيني ليس لأحد فيه منه قال ثم ماذا قال الخمول فإني رأيت لحوق البواري بذوي النباهة أسرعه شوف همه هذا الرجل يعني أحد يتمنى الخمول من طبيعة الإنسان وأن يحب الحركة الكون كله يسير الدم يسير في جسم الإنسان إلى آخر حتى الجماغ يرسل ويستقبل الإشارات وهذا يريد الخمول لن تبني الأمة من هذه الهمم الشاهد في هذا الموضوع والهمم الله عز وجل خلق الناس وخلق المسلمين يريد منهم أن يعمروا الأرض وأن يكونوا أمة قائدة ليس أمة مقودة أمة تصنع الحدث وليست أمة ردت فعل لكل حدث كل يوم وآخر والله صبو النبي الكريم هاجموا غزة الآن صبو متصميم مثل الكعبة وهو أكرمكم الله مثلا في حذاء وإحنا فقط ردات فعل ردات فعل ردات فعل هذا خطأ كبير بحقنا إحنا كأمة إسلامية الشاهد في هذا الموضوع أننا لن يكون لنا وجود إلا لم لن يكون لنا همة ولن يكون لنا همة حتى نصلي الفجر ونصلي جميع الصلوات لأن الله عز وجل قال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما هو؟ ولن نكون معمرين للأرض وليس الاستعمار الذي كيلنا هو اسمه استخراب استخراب في أرض الله عز وجل. أحسن. وانما الاستعمار هو الذي يقوده بذن الله عز وجل المسلمين إلى الفلاح الخير بدنيا. أحسن. صدق لذلك النبي عليه الصلاة لما ذكر الله في البخاري ذكر الله حال رجل نام حتى أصبح يعني مصدر الفجر في وقتها. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. يا أخي أن يصل يعني حقارة الإنسان إلى أن يأتي شيطان يبول. حتى ما بصق في أذنه بان في أذنه فهذا مشكلة حقيقة دليل أنه حتى لم ترتفع همتك إلى أن تقوم تصلي الفجر ثم تقول أنا أريد أني أنا أريد أنصر الأمة يا أخي أول شيء انتصر على نفسك وقم, وقم أحسنت أنصر نفسك من, من خان حي على الصلاة يكون حي على الجهاد الإنسان الذي أصلا ما استطاع أن يقوم من نومه ليصلي هذا بلا شك أن الشيطان سينتصر عليه بأنواع الانتصار طيب سنستمع إليك أسر قبل أن نستمع إليك يا يا فادي. سامد أخمان ذكرني بحال الأمه الإسلامية الحين يعني. كيف كيف نساء الأمه الإسلامية بعالم الساحة كل دولنا في العالم الإسلامي خلينا نكون صريحين يعني الجهل منتشر عندنا الأحباط آه منتشر مجتمعات إسلامية. كمان ذكرت لن غير الله وربنا حتى ما في غير ما, في غير ما بيفصل. صارت الفجر صف واحد حتى يمكن نصف دهجي، ف علينا نغير الطبيعة خمولنا الموجود جميل. عشان جميل. نغير أنفسنا ونرتقي للعالم الأول. أحسن، أنا أذكر قراءة مرة لأحد الأمريكيين الذي اشتغل في اليمن قبل أكثر من 40 سنة كان اشتغل هناك في بعض إنشاءات الطرق يقول فكان العمال اليمنيون يتعبوني في إدارةهم. لا يستجيب لي لا يطيعني يقول يعني يرهقوني في تنظيمهم يقول فإذا حضرت الصلاة صفوا كأنهم سبحان الله يعني كأنهم بنيان مرصوص هكذا صفوا في أثناء الصلاة ولا يكاد الواحد منهم يتحرك يركعون في وقت واحد يقول فتعجبت أنتم قبل الصلاة أنا أبدل كل شيء لضبطكم بالمال والمكافأة ولا تنضبطون وإذا جاءت الصلاة وقفتم مثل هذا الوقوف فذهب يبحث عن الإسلام وكان سبب دخولي في الإسلام هذا الموقف لا. سبحان الله شوف يعني كيف الله عز وجل لما يجعلها مظهرا أن تصليها في كل مكان وطبعا يعني هي تصلى في كل مكان ولي موقف عجيب وقع لي مرة في السويد لعلي أذكره بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا لا يزال كلامنا حول الصلاة وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال كما في البخاري وعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرته شهر وحلت لي الغنم تحل أحد من قبلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأينما رجل أدركته الصلاة فأيوه رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. مسجده المكان اللي يصلي فيه وطهوره يعني التراب. إذا لم يوجد الماء معنى أنك مالك عذر أنك تصلي في أي مكان كان السابقون اليهود والنصارى لا يصلي إلا في أماكن مخصصة للعبادة. هذه الأمة يسر الله تعالى عليها وصار يصلون في أي مكان المشكلة أن بعض الناس يخجل أحيانا من أن يصلي أمام غير المسلمين وتجد أن في الطائرة ويحضره الصلاة ثم يقول يا أخي حراج صلي أمامهم سبحان الله ما هم يقبلون بعض أمامك يا أخي يضم بعضهم بعضا أمامك وأن وتركع. أو في سوق أحيانا أو ربما كان في محطة في قطار أو غير ذلك أنا أذكر في السويد قبل يمكن الله يمكن 13-14 سنة دخلت أنا وأحد الإخوة أنا تخصصي في الجامع عقيدة وأديان معاصرة فأهتم بالأديان والمقارنة في الأديان حكم تخصصي فقال أحد الإخوة هنا متحف شيخ يعرض دين النصراني القديم والأناجيل قلت يعني استفيد لأجل أن أنقل ذلك لطلابي في, في الجامع دخلت أنا وإياه ودفعت 10 دولار عني وأشرة دولار عن ودخلنا المتحف جلسنا قرابة عشر دقائق والمتحف كبير جدا وفي مساحات سارغاه فقال يا شيخ نخرج قلت لماذا نحن دخلنا الآن قال يا شيخ نصلي في المركز الإسلامي ونرجع قلت يا أخي المركز الإسلامي بعيد ونحن الآن سيدفعون خلنا نصلي هنا في مكان في الحديقة نصلي قال نصلي أمام السويديين قلت يا أخي نصلي أمام السعوديين ما هم يشربوا خمر أمامنا يا أخي ويرقصوا أمامنا نصلي أنا قلت لك أنزع ملابسك يا أخي نصلي قال يا شيخ نصلي أمامه قلت يا أخي نصلي أمامهم إيش المانع تعال بس وجئت إلى أحدهم أحد ال يشتغلون سكرتية أمين قلت له وين الشرق والغرب أخبرني فعرفت أين الكعبة تعال يا فلان قال الشيخ نصلي قلت يا أخي طيب أنا قلت لك فجر أنا قلت لك صلي ثم جئت وقفت جانبي ووضعت يدي في أذني قلت قال ماذا ستفعل قلت بأذن قال أذن قلت, قلت يا أخي بأذن خل هالمكان إشهد لي وأذنت بصوت منخفض ثم أقمت الصلاة وصلينا والله لا وقع علينا السقف ولا خصفة بنا الأرض ولا قبض علينا الأمن بل أنا أريد كل مرة أنا نصلي أن يسأل يقول ماذا يفعل هؤلاء قالوا والله يصلون إيش هذا الدين والله هذا الإسلام والله تعالى أبحث عن الإسلام في الإنترنت وأدخل في الإسلام ربما أن تحرك الماء الراكد عنده لما يراك في الطائرة لما يراك في الباشرة لما يراك في السوق لما يراك في كل مكان وأنت تصلي يبدأ هو فعلا يفكر في مسألة الصلاة ما الذي يجعله حريصا على الصلاة هذه الدرجة لذلك الله عز وجل لما ذكر الصلاة قال واستعينوا بالصبر والصلاة ثم قال وإنها لكبيرة يعني سقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون إنسان فعلًا الذي يعني يعظم الصلاة لأن له إقبال عليها شديد طيب معنا اتصال أخت ميساء تفضلوا ونعتذر حقيقة أطلنا عليك قليلا اتفضلي أخت ميساء السلام عليكم تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول شيء شيخ هنيك بالحد وحجمه برور بارك الله فيكم الله يقبل منكم أختي ميساء نحن وإن ضغطنا عليكم عندك شيء بصمة مباشرة تتعلق بالصلاة تفيديننا بها أول شيء بالنسبة للصلاة صلاة هي ركن من الأركان الإسلامية نعم أختي, أختي ميساء هذا الكلام تقدم معنا نريد بصمة مباشرة تتعلق بالصلاة لأن ليس معك إلا ثلاثين ثانية آه. نعم بالنسبة لمثل حس اللي الناس ما بيصله إن نحسهم على الصلاة، يذهب للمساجد المساجد، على الصلاة بأوقات جميل، جميل، وخصوصاً بصلات الجماعة صحيح، وأهم إشي أهم صلاة اللي نحافظ على الصلاة الوسطى، صحيح، وكدك وكدالب ابن نحافظ مثلاً على قيام الليل، جميل، خصوصاً لإن كنا عندنا صلاة قيام الليل الحمد لله، الله يقبل مني ومنكم يا رب. بارك الله فيك اختميته وهذا حقيقة اشارة مهمة وذكرتينا ايضا بموضوع مهم وهو كيف يستطيع الانسان يجعل له هذه البصمات في الصلاة كما تفضلت الاخت الاخوة اجزاهم الله خير لهم تقرير لطيف يعني فعله الشباب وكذلك يعني صوروا الناس وهم في صلاة الفجر ثم وهم خارجين الى الدوام اظن ولا لا ثم في صلاة المغرب سيأتي هو التقرير الاخر معنا وانظروا وقارنوا بالله عليكم الآن تقلير الذي فعله الشباب نخرج ليثم من أعود إليكم بإذن الله بينهم كن مثلهم في جوهم ضع باصمتك ضع <تصفيق> باصمتك حيا tuxeyirin übâ. Hiçbir ölümden ölmeyen. Hiçbir ölümden ölmeyen. Hiçbir ölümden ölmeyen. Hiçbir كن أينما حلت خطاك أترا لناظر من يرى. كن أينما حلت خطاك أترا لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك <سؤال> اتغفر الله اتغفر الله الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا هذا الجلال والإكرام لن يأكس الإنسان أن يأتي بثلاث من السجاد أو الفرش ويضعها معه في حين أنه أتى وقت الصلاة أن يخرجها ننظر الآن كم معنى من المطلئين كم معنى من من حضر قد يكون منا من تكسل فلما رأى تنشط وأتى لإقامة الصلاة ضع بصمتك الصلاة المصليات للأماكن العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله على هذا العمل كيف تجدون لذة العمل اللي نسيبوا سوونه الآن من خلال إقامة المصليات في هذه الأماكن العامة الله وحشة الحمد لله فارس محسوب الله يعني الشباب يحسبون الأجر يفر يفرش يفرش من كل مكان يبي يحط الموية ويحتسب كل شيء يسوي علاجته إن شاء الله تخيل واحد يستغفر الله ما؟ إيه عجب له. يعني تطور إلى عز وجل. تطور إيه. هذا بطل مرايع يضعونه فيها. أوكي طيب. إيش الشيء اللي يحتاجه شخص عادي إنه يسوي هذه هذا الفكرة؟ زي اللي إحنا في ما في تكلف ال المشروع هذا. أذان وإقامة يعني شخص قاله مع العائلة حقه. صار جساني فروشة يزن ويقين ويصلي. كيف تجدي إقبال الناس على هذه المصلات؟ راح الناس يعني لما يشوفوا هذه الاعمال يعني انبسطوا يعني المقاهي والتمس والرا وكذا حتى كمان الناس زود تبرعوا على هذا المشروع وايشكم قامع على هذا المشروع قاعد في اقبال من الناس كثير على هذا حتى مجد السوق تنتلي حتى سوق النساء هناك تنتلي هذا من افاق يعني بهذه الفكره انك جبنا ناس جامعه في الطريق وتفكيرنا هذه الفكره احنا حنكون كسبنا اثاثنا ومقليه معنا نفس الجماعه كن بينهم وكنت لهم في جوهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن نعلق على ما وقع أسأل الأخوة أيضا الشباب عن عن يعني ما أصابهم أحيانا من إحراج مع الناس أو كذا نتلقى اتصال أخينا علي من ألمانيا السلام عليكم يا علي السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يا شيخ علي والله نحبك والله نحبك في الله يا الله يحفظك ويجعلنا وياك حياتي الله أنا بلغني الأخ بالكنترول أنه وقت قصير لكن أحب أنه أبين شغلة واحدة وهي قصة حقيقية آه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني فقط هي دليل على الإنسان يسعين بالله سبحانه وتعالى ويصلي أنه الله الحند هذه القصة قصة. هي معي آه. كنت أنا أعمل في شركة هذه آه. الشركة يعني بعد ذلك أنه تبين لي أنه شركة يهودية والعياذ بالله هذه الشركة هي تنتج اللحم يسموه الدجاج واللحم البوتن وفي قسم آخر تسوي لحم والعياذ بالله الخنزير من فضل الله من زمن يعني الله من علي بالتوبة والحمد لله فبديت أنه أصلي وبديت أصلي في الشركة فوعن أطلب الإذن بالاستراحة فيعني ما أروح أنه أدخن أو, أو يعني أتناول الطعام وإنما أروح جميل. في يعني مكان طبعا. اللي نبدل فيه الملابس وأصلي فبدت ظهرت عليا مظاهر يعني والحمد لله من فضل الله يعني صن السنة سنة الرسول يعني اللحية وإلى آخره فبدأوا الناس الموجودين في الشركة وهم بعضهم يهود بدأوا يحاربوني يعني وتعرف انه عداء ال الله سبحانه وتعالى آه بالله، آه آه فبدأوا أنه يحاربوني في العمل من أجل أنه تكوني انه حتى وطل من من العمل ويتخلصون من عندي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى استمريت على الصلاة، قالوا يضغطون علي مع ضعب من المنافسين والعياذ بالله من المسلمين عداء اليهود يستخدمون المنافقين المسلمين بالضغط على المؤمنين. اييه انظر شوف هذا اخوك مسلم هذا ايضا منك ليش ما صلى والله من فضل الله او يعني ومن الدعاء كنت اتمنى في دعائي صلاتي انه هذا الانسان يأتون بناس مسلمين يعني والعياذ بالله يعني كفر في الساق يعني يحاولون انه هو يعني في يفعلون الفواحش امامي من اجل انه فقط اغاضتي لكن والله في العمل انصحهم في سبيل الله او والاخوه سبحان الله الله يهديهم ويتفاجئون انه علمهم الوضوء في العمل ونصلي مع بعض الله أكبر الناس اللي جاءوا لأجل ان يفسدوك علمتهم الوضوء والصلاة والله وارسلوا لي شخص اخر ايضا مسلم. علي, علي علي هؤلاء, هؤلاء الذين علمتهم الوضوء والصلاة هم اصلا عرب ومسلمون ولا لا والله هم فيهم من من البانيا من اليوغوسلاف اكثر اصلا اصلا يعني يعني واحد من البراجين نعم هم اصلا مسلمون ولا لا؟ كيف مسلمين وفي ما يعرف فيهم من أفريقيا نعم ما يعرف يتوضا ويصلي والله ما يعرف يتوضا هم اصلا جابوه يعني خصيصا آه. فقط حتى يشتم ويسب وفقط حتى انه يقلد عليه طبعا هم في العمل يرقصون ويغنون لكن أنا في داخلي يعني اسبح فهم يستخدمون عشان يرسل النساء والعيال بالله فقط حتى انه يعني اللي تحاول انه تمشكني واللي تحاول انه يعني, يعني يعملون تجارب علي الله يثبتك بترويه لكن علي ان هو يخليك فكل ويرسلون الشخص الثاني والله اكو يومين وشخص فيهم ساحه يتكلمت عن الله سبحانه وتعالى الله يثبت قلبك تعلق على النبوه وصلى وبعد ذلك ارسلوا وراء يومين الشخص الثاني الله آخر يحفظك عليك فهم فكرتك أنت والله الله يثبتك وياك لكن انا اقصد ان هؤلاء الذين جاءوا من اليوغسلافيون والالبان اللي هم أصولهم أصلا مسلمة جاءوا إليك لأجل إفسادك فأنت علمتهم الوضوء والصلاة وصليت بهم إماما صح نعم صحيح الله وجهك والله إنك موفق وعسى الله يثبتنا وياك على طاعته يخلص وحقيقة يخلص هذا من أسعد ما أتانا من اتفالات وفي الأخير عندي بس شيخ ولو قاطعتك وفي الأخير بعد ما يأسوا هاي الشركة اليهودية يعني بعد ما يأست يأست والله والله يعني حتى صلطوا علي من اللي الشيطان حتى اخر شيء بدأوا يراقبوني في الكلام حتى انه قالوا انه انت تتكلم كلام سوء انه على ديانتنا الله المقصود ان أن الله تعالى, تعالى سينصرك اعوذ بالله من الشيطان أبا الرجيم أبا الله يبارك فيك ويحفظك والله تعالى سينصرك ونحن سندعولك ان شاء الله ويعجبنا والله ما شاء الله هذه الهمة وهذه الثقه بالله عز وجل التي جعلت يعني هم يأسون لأجل أن يشغلوك عن صلاتك ولأجل أن يحولوا بينك وبينها فإذا بك أنت إن شاء الله بإخلاصك ولطف تعاملك وحسن تأتيك معهم بإذن الله تعالى تدعو عليك أسأل الله اللي يحرمك الأجر وعظيم الثواب طيب حقيقة يا شباب الكلام على الصلاة كلام طويل جدا جدا جدا فتعالوا ندخل مباشرة كيف نضع لنا بصمة الصلاة أعطوني الأفكار التي يمكن لإخواتنا وأخواتنا أن يعني ينفذوها بحيث كلهم بصمة في الصلاة وأيضا يصوروها ويرسلوها إلينا أنا كنت أتناقش معكم عن هذا المصلى الذي فعلتموه الشباب طبعا ذهبوا إلى الكورنيش بالمناسبة سريع سريع يعني ذهبوا <تصفيق> إلى وكان معهم سجاد الصلاة وجاءوا وفرشوه معهم ميكروفون ميكروفون كيف يشتاب بطارية <تصفيق> سيارة لا في ميكروفون محمول هذا هذا المحمول هذا بالبطاريات حاجة. اه جاء وطبعا ليس لازما دائما الميكروفون عموما كل و... كله 150 ريال بال بالحامل حقه و... طيب كان, فيه نساء معه كان في نساء يصلون معهم كان في وضعين مصلى بعيد عنه شويه للنساء فرش حاجة. اللي تريد انها تصلي وكان في صف كامل ما شاء الله من النساء ما شاء الله وانتم كان الشباب متفرقون كان الشباب متفرقين وجئتم انتم فرجتم فاجتمعوا وصلوا م. معنى يا اخي ان الناس فيهم خير لكن يحتاجون الى بصره انا ادعو حقيقة يعني الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا إلى أن يفعلوا مثل هذه البصمة إذا بلا مكان يعني العطلة القادمة إما خميس جمعة ولا سبت وأحد في بعض بلدان أو جمعة وسبت. إذا بلا هذا المكان ويكون معك سجاد افرشه ثلاث أربع سجادات وأذن وانظر كيف الناس يجتمعون واجعل زوجتك تصوركم أو أختك ممن لا يجب عليها الجماعة يعني معكم بحيث أنك ترسلها إلينا لنقول نعم نحن يعني جعلنا لنا بصمة في هذه الصلاة طيب شباب بقي معنا دقيقة ونصف على الفاطل كيف نستطيع أن نجعل لنا بصمات في الصلاة ما هي الأفكار التي عندكم نحيي في الأماكن العامة للطلوات جميل ومتزهات أحسن أخونا علي والله خير مثال حقيقة يعني في في في العمل في المكاتب نحييها لأنه بقى حيانا يكون شخص ما صلى ولا يعني بعيد عن الصلاة فلما نشوف الناس يتحمس حيانا يحرجوا الشخص يقول الصلاة يصلي معنا طب أنه ما تصلي يعني يستغرف هو يستحوي يصلي أحسن. ويتذوق طعم طعام فإذا تذوقها السمر عليها الله جميل هذا هذا مهم أيضا عندك فادي كافية. فكرة نعلم الناس في السنن في الصلاة أحسن. السنن الموجودة في, في الصلاة في ناس كثير جنو. ما يعرفوها؟ في الأذكار بعد الصلاة فائدتها عظيمة مثل سبحان الله والحمد لله الله أكبر تختمها تختمها بإلاله الله, الله وإلى شريك أحسن هذه فضلة عليك عظيم عليك أحسن النبي لي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في دبر كل صلاة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 هذا المجموع 99 ثم قال تماما لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد هو على كل شيء قدير حصص عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول جنة إلا الموسيق أحسنت يعني تعليم الناس السنن اللي جنبي يقوم بسرعة يقول في أذكار الصلاة تعرفها وأنت ما شقه سبحان الله كذا كذا أنت مثلا لا أراك تضع يديك على صدرك ترسلنا كذا لا أراك تقيم رأسك في الركوع أو في السجود ما شابه ذلك هناك أخطاء تقع من الناس أذكر واحد من الحلقات سويناها في أعطيك نشر خير حطينا لوحة قويلة مكتوب فيها الأذكار هذه لبد الصلاة. أذكار الصلاة. في المساجد هذا أيضاً مهم. في المساجد وكان في الأماكن أماكن عامة يعني أو المكان الترفي أماكن ترفيهية. جميل. بعد الصلاة لكنه موجود قدامهم يقرن على طول. تحت اللي من. أحسن. طبعا معنا أيضا عرض حقيقة للأخطاء التي تقع بعض الأخطاء التي تقع من الناس في الصلاة ليكون لنا بصمة في الجرأة وتنبيه الناس عليها. نأخذها بعد أخذنا للوحة الواجبات وأظن أن سنخرج فاصل أنا ما أدري بنطلع بعدها فاصل ولا لا إلا لله إذن معنا لوحة الواجبات ثم فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى فلا تذهبوا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم وعدنا كما يقول الإخوة والأخوات بشيء كثير لكن حقيقة ما بقي معنا إلا 15 دقيقة الإخوة صوروا الناس في أظن صلاة الفجر والساعة 7 والمغرب نأخذ معكم كيف أحوال الناس في من ناحية كثرتهم هل هم يزدحمون في الفجر كما يزدحمون في خروج إلى دواماتهم هل هم يزدحمون في غيره من الأماكن كما يزدحمون في الصلوات المشكلة أنك إذا رأيتم في صلاة الفجر تظن أن البيوت التي في الحارة كلهم مسافرون فإذا جئت إليهم في الساعة السابعة في هذا البيت يخرج من ثلاثة شباب وهذا يخرج من خمسة وهذا يخرج من سبعة تقول أين كان هؤلاء وقت صلاة الفجر نعم نأخذ الآن الصور معنا انظر الآن هؤلاء الآن في صلاة الفجر وما شاء الله والله مسجد هذا جيد الشباب اللي صلى فيها العدد الحلو أنا قلت لكم بحثوا عن مسجد صغير ما في الخمسة ستة صح فشلتونا يا أخي في البرنامج طبعا هذا مسجد زام الله خير يبدو أنهم يعني على خير والإمام حريص ينصحهم دائما فهذا عدد جيد لكن يبدو لي أن الجماعة هم أصلا أكثر في الصلاة الأخرى أنتم صلاة... صورتم في الصلاة الأخرى أيضا جيد حتى يتبين للإخوة الفرق بين حتى ما يقول الناس والله هؤلاء في صلاة الفجر كثير لا هم أصلاً في الصلوات الأخرى يصلون إلى عدد من الصفوف فهم الآن عددهم يعتبر جيد لكن هو متضاعف في غيرها من الصلوات ويكون عددهم في الغالب أنه أكثر من هذا العدد ولا شك صلاة الفجر يعني هي مقياس الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ثم التفت إليهم قال أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان والصحابة يقولون لا لا فقال عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيها من الأجر يعني هي والصلاة العشاء لا أتوهما ولو, ولو, ولو حبوا يعني الحقيقة حرص الناس على صلاة الفجر مع الأسف طبعا نحن ليس كلامنا عن صلاة الفجر وحده بل كلامنا عموما عن وضع بصمة في الصلاة يعني كيف يستطيع الإنسان أن يجعل له يعني بصمة تامة عامر بن عبد الله بن زبير طبعا هذه الآن الساعة سبعة انظر كيف الناس يعني ملأوا الشوارع في كل مكان ولو أن الأخوة وضعوا الكاميرا في أول الحارة لرأوا لرأوا البيوت كيف انها يعني الناس يعني يخرجون منها إلى الصلاة من كل مكان. فلا شك يخرجون عفوا إلى دواماتهم من كل مكان ولا شك أن حرص الناس حقيقة على الصلاة ينبغي أن يكون أكثر من حرصهم على صلاة هذه صلاة العشاء يعني هي الآن في ثلاثة صفوف يبدو لي ولا شك حقيقة نحن أيضا حتى لا نجلد دواتنا الناس لهم حرص على الصلاة يعني أنا تصور أن الناس حتى سبحان الله في خلال الفترة الأخيرة لا تلاحظون أنه زاد إقبالهم على الصلاة يعني وفعلا صار الناس لهم يعني مزيد عناية فيما يتعلق بالصلاة وحضورها بل أعداد كبيرة ربما من الشباب الذين ربما هم ما كانوا يحرصون على الصلاة بدأوا يحرصون عليها حتى نضع بصمة في تنبيه الناس على أخطائنا في الصلاة أرجو من الأخوة أن معنا العرض الثاني في أخطاء تقع من الناس في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى كان جالس مع أصحابه في المسجد فدخل رجل وصلى ركعتين ثم أقبل يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصله تصل. في العتين فصلى فذهب وصلى ركعتين ثم عاد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع مرة ثالثة عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله والذي معتك بالحق لا أحسن غيره هذا تعلمني أنا ما هذه صلاتي فقال له عليه الصلاة والسلام إذا كبرت فكبر حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ثم إذا ركعت ركعت تطمئن راكعا هذا حقيقة بهات أن بعض الناس أحيانا إذا أراد أن يصلي تجد أنه ربما رفع ذق الله أكبر إذا جاء متأخرا إلى المسجد وأزع الناس وهذا بلا شك أنه خطأ أو ربما تلفظ بالنية يعني يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات تلفظ بالنية من البدع النية محلها وين القلب بالأفضل أن لا يتلفظ بها نعم نعم كذلك أحيانا ربما أن تقام أحيانا يعني جماعتان في المسجد الواحد هذا لا يجوز بل لا بد أن تقام جماعة واحدة يعني حتى لو فاتتكم الصلاة الأولى ورأيتم أن تصلوا صلاة ثانية فلا تصلوا جماعتين إنما يصل فقط جماعة واحدة يستمعون فيها نعم كذلك عدم وضع اليدين على الصدر انظر بعض الناس أحيانا يسدر يديه في الأسفل منه بعضهم يضعه على سرة بعضهم ربما يعني يعبت بها الأصل أن توضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة. كذلك من أخطاء الناس عدم التراس في الصفوف عدم التراس في الصفوف ولا شك أن هذا أيضا من أخطائهم انظر كيف بينهم هذه المسافات أو ربما بعض الناس يفرج الرجلي أحيانا وهو في أثناء الصلاة الأصل أن تكون الرجلان ليس مضمومتين لكن في مستوى الكتفين. نعم كذلك أحيانا بعض الناس يصلي وهو يداجعه الأخبثان يعني يكون يريد أن يذهب لأجل أن يعني يتغوط أو يتبول ومع ذلك يذهب يصلي فيصبح ثناء الصلاة مشغلا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافعه الأحبة ثاني. كذلك أحيانا البداية من جانب الصف تجد الصف الثاني الأصل أن الإمام في النص إذا أردت أن تبدأ, تبدأ من خلفه مباشرة ثم الصف الثاني يبدأ من خلفه الناس يبدأ من الجم من شدة الاستعجال ويبدأ يكون مثل هذا الخلاف الذي يقع الآن من جر بعضهم لبعض. كذلك من الأخطاء عدم الاعتناء بالرائحة. بعض الناس يأتي حقيقة رائحة من مرايح دخان، رائحة ثوم أو بصل أو ربما رائحة عرق شديدة فيؤذي الناس. الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأصل يا أخي الإنسان يتطيب للمسجد. نعم. كذلك التثاؤب بقوة العالي انظر كيف هذا يفتح فمه فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التثاؤب من الشيطان. الأصل أن يكظمه إذا أراد السائب يكظم تتابه لا يخرجه لأن السائب من الشيطان نعم كذلك عدم متابعة الإمام يلاحظ بعض الناس يقول الإمام الله سمع الله وحمده وهو يتأخر راكعا أو ربما الإمام يقول الله أكبر ويسجد وهو قائم لا يزال يدعو أو ربما في سجوده الإمام بدأ يقرأ وهو لا يزال ساجدا ويزعم أنه يدعو هذا لا يجوز إنما جعل الإمام ليؤتم به نعم كذلك كثرة الحركة في الصلاة لبعض الناس يعبث بساعة يعبث احيانا بغترة يطلع الجوال احيانا ينظر من المتصل والله ويمكن توصل تصل وهو يصلي بعد ذراها والله ما يستبعد ان نعم او حسنت او يرن احيانا اما الجوال هذا مشاكل في الصلاة حقيقة احيانا رفع الصوت بالدعاء نجد الامام لما يقول مثلا واسألوا الله من فضله يقول اللهم اين يرفعوا مثلا نعم اللي بعد يا شباب أحيانا أذكار مبتدعه إذا قال الإمام إياك العبد وإياك نستعين قال استعنى بالله مثلا هذا كله أذكار مبتدعة احسنت لا هذا بعد الصلاة نعم اللي بعد يا شباب عدم التزين للصلاة أيضا يأتي الإنسان أحيانا ربما لو ذهب إلى زواج أو إلى دعوة لبس أحسن ثياب لكن في لا يتزين والأصل أن يتزين للصلاة. كذلك رفع الصوت بالكلام في المساعد تجد بعض الناس يتم صلاته او ربما في صلاة تراويح وناس والفيريس والفور ايش الاخبار عساكب خير احترموا يا في المسجد الذي أنتم فيه كذلك الاختلاف في امين يقول الامام ولا الضالين فيقول هذا آمين آمين آمين, امين امين امين ما ما يتفقون في قولهم امين والاصل ان الانسان اول ما يقول الامام ولا الضالين يبدون امين نعم كذلك رفع الصوت بالبكاء العويل والصراخ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع لصدره أذيد كأزيز المرجل من البكاء ما كان يزعق هناك أخطاء في الركوع مثل هذا الذي يعني ركع لكنه لم يعني يقيم صلبه في ركوعه انظر كيف هو مرتفع أثناء الركوع كذلك لخطأ أخرى في الركوع انظر الأوسط هو اللي الصحيح الأول والثاني هذا ركوعهم غير صحيح كذلك أخطاء في السجود انظر كيف هذا يضع يديه ومرفقيه هكذا وهو ساجد أو يضع ربما يديه هكذا الأصل أن يضع الجبهة والأنف ويضع الكفين نعم كذلك هذه أخطاء أخرى في السجود رفع رجلين انظر كيف يفعل أو إنامة الرجل على الأرض هذه كلها أخطاء في السجود كذلك المرور أمام المصلين وقطع الصلاة عليهم إذا كان بعض الناس يتم صلاته وبعض الناس مستعجل يريد أن يخرج فتجد أن يقطع الصلاة عليهم. كذلك الانشغال بالهاتف. أول ما تنتهي الصلاة طلع الترمن. قال نعم يا فلان أنا أنتظرك. هذا رأيك حقيقة أن يقع في المساجد. طبعا هذه الأخطاء حقيقة أيها الإخوة ولا نحن يعني جمعناها يعني وهي يعني قطرة من بحر حقيقة. ولا الناس في الصلاة كثيرة. من بصمتنا في الصلاة أننا ماذا نفعل؟ ننصح الناس نصح هذه الأخطاء. صحيحة بإسلوب مثل ما ذكرت مثلا ياسر نكتب بعض العبارات أنا رأيت بعض المسجد لما تريد أن تدخل في تنبيه عن الهاتف الجوال صح؟ أحسنت عند الباب أطفئ الجهاز اقطع الاتصال بالخلق والتصل بالخالق ونحو ذلك من العبارات طيب أعطوني أذكارا أخرى غير مسألة تنبيه الناس على الأخطاء في الصلاة كيف نجعل لنا بصمة بمعنى ثلاث تقالات. إنك أنت توعي الناس بأهمية الصلاة بأجر الصلاة بفضل الصلاة بدور الصلاة. أحياناً عدم وعيهم بأهمية الصلاة يعني في أحاديث بمجرد ما يسمع الإمام ذكر حديث عن الصلاة تجد حياة تتغير تماماً. يدخلون نحن ننشر هذه الأحاديث والله في أحاديث إذا قرأناها في كتب مخصصة عن الصلاة. والله ينشح صدر الإنسان ويقبل على الصلاة ويقبل على الله عز وجل لأنه ما كان يعرف هذه المعلومات ومعرف الأشور لو قدنا الآن من الأذان إلى المشي إلى المقل في المسجد من أجر الوضوط أشور عظيمة والله الإنسان يتوقع أنه يكون في الدرجة الأولى والله في صدق صدق أخي إذا رأيته يعظم صلاةه أعرف أنه على خير ياسر كنت تتحدث معي في الفاصل عن تربية الأبناء عليها. أعطيناها كذا حركة سريعة حلوة. آه ااا طبعا أهم شيء الواحد يحط بصمة يبدأ من بيته. ااا فيبدأ أبناء للصلاة يعني لازم الواحد يحب أبنائه يعلمهم فوائد الصلاة. هي. عارف قصة واحد طفل صغير كان في المدرسة قال المعلم كان بيعاقب على شيء سواه طالب. فقال أنا صليت الفجر اليوم في ذمة الله ما هتمتفع عن ذمة الجنيس. طبعا لأن بي على سيدنا يقول في صحيح من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله يعني في حماية الله وحراسته فلا يطلبنكم الله بشيء في ذمته. والوناقي كمان يعني في سالب خاطئ الدعوة للصلاة دعوة أبناء للصلاة وتدريبات للصلاة. بعض أبناء ضارب هذا بشدة ما إنه الواحد كان شديد أو مخطئ في دعوة للصلاة لأبنائه. فنرغبهم نحببهم بالصلاة فيه جميل هذا ايضا امر مهم حقيقة فادي انا على السرين في واحد من الشباب نبهني يعني آه. جدا معروف انه الصلاة لها شيطان مخصص آه. هذا الشيطان بس مهمته انه يلهيك عن الصلاة أحسن. فانت بداية لازم تعرف انه مع بداية كل صلاة لازم تسعيد بالله ثلاث مرات من هذا الشيطان أساس أنك تقدر تكمل صلاتك بدون أخصار طبعا أحسن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن للصلاة أذبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان أكرمكم الله يرضي بارد حتى لا يسمع الأذان شوف بغضه للصلاة قال فإذا انتهت التأذين أقبل ليشغلك بين الأذى والإقامة يشغلك قال فإذا أقيمت الصلاة أجبر وله ضراط فإذا انتهت الإقامة أقبل حتى يحول بين أحدكم وبين صلاة ذلك إذا قال الإنسان الله أكبر وقارد على السفتاه يقول أعود من الاشتراجين اسمه الرحيم ويقرأ العجيب يا جماعة أنك تتأمل في الصلاة وجدت أن أول ما يخرج الطفل من بطن أمه ماذا نفعل نؤذن, نؤذن في أذنه وقب وإذا مات الإنسان آخر شيء يفعل بعد التغسيل والتكسين قبل النبسنا نصلي عليه إذا حياتك كلها ما بين الإذان والإقامة حياتك كلها ما بين الأذان عندما تخرج بطن أمك وإقامة الصلاة عليك عند أفاتك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الناس من أخطأ. في الصلاة. كان يحث الناس على صلاة الجماعة إذا نستطيع أن نجعل لنا بصمة أن نقول أقول لجاري صلي معنا في الجماعة أن أقول لزوجتي انصحي زوجته لتقول له صلي مع الناس في صلاة الجماعة يا أخي تعليم الناس الذين لا يعرفون الصلاة نشر السنن ماذا يمنع أني أنا مدرس هي مدرسة أمام طالباتها نعلق بعض المعلقات المتعلقة بالصلاة هذه توجد في الانترنت التي عرضناها قبل قليل يا جماعة ترى كل موجود في الانترنت وتجدون الحلقة كاملة في الموقع أيضا يمكن الإنسان أن يبتزئ منها ما يعلم به الناس هذه الصلاة ينشر بينهم السنن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا شباب انتهى وقتنا وبقي معنا الواجبات حقت الحلقة الماضية ما عرضناها طيب حقيقة احنا كان الاصل ان يبقى اربع دقائق نعرض فيها واجبات الحلقة الماضية ولا يفادي في الفيديو آه الفيديو آه الفيديو لكن الوقت انتهى حقيقة عنا فنعيدكم ان شاء الله ان نؤجلها الى الحلقة القادمة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير نشكر أبنائي أيضا ونوصيكم حقيقة بأن تجعلوا لكم بصمة ترسلونها إلينا لأجل أن نعرضها لإخواتكم نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من مقيمي الصلاة الذين يحافظون عليها وممن تبيض وجوههم إذا وقفوا بين يدي الله تعالى ويرفع مربوهم بالصلاة بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته